بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهاب وتبت ما ما في الصلاة ما غذا فلا يوَبِّرَة حَمَّالَتَ في مِنْ مَسَدٍ